قدي الحروف اللي بقى سامن العاشئين بحرك قدي السواني والدائم والسرين قد الهموم اللي في قلوب البشر قد العيون اللي كحل الصار قد الهموم اللي في قلوب البشر قد العيون اللي كحل الصار قد ما اشتكى من نار حبك ادي مال لحكى عن طول بعدك ادي الحروف اللي بسام العاشق، ادي الدموع الفويون المجرحين واه ويوني مجروحين ها